و أ م ا حديث أ ن النبي صلى الله عليه وسلم و أ ب ا بكر وعمر كانوا يبداون ا ل ص ل ا ة بالحمد لله الحمد لله رب العالمين فهو يدل على أ ن البسمله ليست من ا ل ف ا ت ح ة إ ذ لو كانت من الفاتحه ة لا جهر بها الرسول صلى الله عليه وسلم لكنها آ ي ة م س ت ق ل ة ت ق ر أ سرا ي ق ر أ ه ا كل مصل لكن سرا لا يجهر بها هذا ما يدل عليه هذا الحديث و ا ل آ ي ة م م ع ل و ه ا ل ف ا ت ح ة معلومه انها سبع آ ي ا ت لقد اتيناك سبعا من ا ل م ث ا ن و ا ل ق ر آ ن العظيم فاذا لم تكن منها البسمله كيف تكون سبع تكون ست قالوا إ ن قوله تعالى صراط الذين أ ن ع م ت عليهم هذه آ ي ة غير المغضوب عليهم هذه هي ا ل س ا ب ع ة هذه هي ا ل آ ي ة ا ل س ا ب ع ة ذهب ط ا ئ ف ة من العلماء أ ن ياتى الامام ل مالك ن ح الفاتحة لهذا الى ن يجهرون و و ا بها ع ه ان ت ك و صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم و ل ا الضالين ا ي ة و ا ح د ة تكون ا ل ف ا ت ح ة سبع آ ي ا ت بالبسمله النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها أ ح ي ا ن ا الذين يقولون إ ن ا ل ف ا ت ح ة لا يجهر بها يقولون أ ح ي ا ن ا يجهر بها أ ح ي ا ن ا لكن لا يداوم على ذلك هذا حاصل الخلاف في البسمله هل هي من ا ل ف ا ت ح ة أ و ليست من ا ل ف ا ت ح ة ثمره الخلاف انه إ ذ ا كانت من ا ل ف ا ت ح ة فانه يجهر بها مع ا ل ف ا ت ح ة و إ ن كانت آ ي ة م س ت ق ل ة ليست من الفاتحه فانه لا يجهر بها تكن و من ضمن الاستفتاح نعم